اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبا فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندهم أنا كتاب الحفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج، أَفَلَمْ يَوْمَ السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من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 ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظير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 ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا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 منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه, فألقياه في العذاب الشديد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 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل انت نأت وتقول مزيد وأزلفت الجنة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 اشد منهم بطشا هم منهم بطشا سنقبوه في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرا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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إما نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم 126. حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار.